البيان الرابع عشر في ان الخشوع هو روح الصلاه وجوهرها فمن اضاعه فقد اضاعها وانما بخشوع العبد في صلاته قنوتا في افعالها وشهودا لمناجات ربه باقوالها تكون للصلاه فائدتها الروحيه والتربويه وكذا اجرها وقبولها عند الله جل وعلا وبقدر ما ينقص العبد من خشوعها تنقص فائدتها وأجرها حتى لا يبقى له من ذلك شيء والعياذ بالله قال رب الرحمة جل ذكره وثناؤه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقموا لله قانتين هكذا أمر الله جل جلاله بالصلاة خشوعا وقنوتا وإنما حقيقة الصلاة الحضور مع الله والاستغراق الكلي في مناجاته كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه متفق عليه وإنما المناجات شهود العبد لوصال ربه في صلاته وتلقيه لكلمات المحبة من الرحمن كما سياتي تفصيله في البيان الآتي وهو عين الخشوع فأي غياب عن شهود تلك الحقائق الإيمانية بالانسياق إلى متاهات الشرود أو الخروج عن شيء من أفعال الصلاة أو الأداء السريع جدا لأفعالها بما يخرجها عن طمأنينتها وسكينتها فانه يكون مفسدا لخشوعها وحاجبا لانوارها وبركاتها ثم مانعا لأجرها وقبولها ويكفينا من البيانات النبويه في التحذير من هذا الخلل الخطير حديثان عظيمان هما محور حقيقه الخشوع في الصلاه فاما الاول فهو حديث المسيء صلاته المشهور لدى الفقهاء والمحدثين حيث أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من دخل المسجد فصلاها بعجلة مفتونة ونقرها نقر الغراب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه فأنت ترى كيف كان يقول له في كل إعادة ارجع فصل فإنك لم تصلي نافيا عن فعله حقيقة الصلاة بسبب أدائه السريع لأفعالها وعدم تخشعه فيها وغياب اطمئنانه في ركوعها وسجودها وجلوسها وقيامها وتلاوتها وأذكارها وسائر أفعالها وأقوالها ولذلك لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة الصحيحة التامة كان يلزمه بالاطمئنان في كل هيئه من هيئاتها لان الطمانينه او السكينه هي مظنه الخشوع ومناطه فلا خشوع بغير طمانينه وسكينه وهدوء وللحديث روايات اخرى فيها زيادات صحيحه منها قوله صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ومنها قوله حتى ترجع العظام الى مفاصلها وأما الحديث الثاني فهو حديث التحذير من خطر الشرود في الصلاة مما قد يقع للمصلي عند الاستجابة لوسوسة الشيطان فيها والتمادي في متابعة شريط الخيال الشيطاني بما يخرج المؤمن عن شهود صلاته ويحجب قلبه عن حضوره فيها ويتيه به في خواطر دنيوية فاسدة حتى إنه قد لا يدري ما يفعل في صلاته ولا ما يقول وما ينتقصه ذلك كله من حسناته في أجرها حتى إذا استغرقه الشرود في صلاته كلها بطلت كلها وكانت لغوا. وهو ما رواه الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه في حديث مخيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الألباني وهذان الحديثان يفسر بعضهما بعضا ويكمل أحدهما الآخر بما يفيد أن المستعجل في صلاته إنما يبقى له من أجرها ما لم يستعجل فيه وتحقق فيه بالطمأنينة والخشوع وأما ما اداه بغير طمأنينة وخشوع من ركوع أو سجود أو تلاوة أو تشاهد فكأنما هو فعل اقتطع من صلاته ورب صلاة تقتطع أجزاؤها جزءا جزءا حتى ما يبقى لصاحبها منها شيء نسأل الله السلامة والغفران ونعوذ به من الخسران والخذلان ومن ثم فقد وجب على العبد أن يجاهد نفسه في صلاته للتحقق بأمرين الاول صبر النفس على الرويه والهدوء في افعال الصلاه وهيئاتها والتزام السكينه والطمانينه فيها والثاني صبر النفس على التحقق بما عين الكلمات في اقوال الصلوات من تلاوات وتسبيحات وتكبيرات وتحميدات وتحيات وتشهدات وسائر ما فيها من ادعيه واذكار فمن فعل ذلك رجا ان يكون ان شاء الله من الخاشعين في الصلاه وأن يشمله المدح الإلهي الكريم والثناء الرباني العظيم من قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون جعلني الله وإياكم منهم بفضله ورحمته آمين